بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا أم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربي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 فيكيدوا لك كيذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويتم حدث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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لنا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 Kata, "Lainkanlah huzib, dan kami kesedihan. Jika kita kalah, maka kami pecundang. Jika mereka pergi dengan itu dan berkumpul, maka وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء suan de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 وكذلك مكن لي يوسف في لف طويل نعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وقالت هيت لك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 واصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينهن طَعَنَ أَيْدِيَهُم وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُم قالوا وتوه عن نفسي فاستعصب ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني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 ديم راوا لايات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتان قال احدهما اني اراني اعسير خمر وقال لا خوي فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويل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 يا صاحبي السجن آرباء متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه سَيَجْنِي أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْكِرُ رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا لَا فَخَرٌ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ يُضِلُّ مَنْ لِذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أن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 خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا تاويل لحلام بعالمين، وقال الذين جامنوا ما ودك بعد د أمتنا لا أنبئكم بتاويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكنون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شذادين كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اوتوني به فلم ما جاءه الرسول قال ارضع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوت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 ذلك ليعلم أنني لم خُن به بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا قال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر لا خير للذين آمنوا وكان وجاءه إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ياتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوم وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن Kata untuk fitnahnya, jadilah bazaaran mereka dalam perjalanan mereka, agar mereka mengetahuinya. Jika mereka kembali ke الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسلهم معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم صدقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من باب متفرقة وما أغني عن الشيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله يعقوب قدها وان انه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولمما دخلوا على يوسف بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موذن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ما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 فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِهِمْ يَخِيثُونَ مَسْتَخْرَجًا مِنْ وِعَائِهِمْ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ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 المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا مت عنده عدوه إن إذا لظالمون فلم يستئسو منه خلصون قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباؤكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلا نبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي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 بحافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعين التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم ورحمة صبرا جمييل عسى الله ان ياتي لي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا يضت عيناه من الحزن فوَكْظِي قالوا تَلَّاهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضَنَ وَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ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 Kata, "Hai kaum, apa yang kau lakukan dengan Yusuf dan saudaranya? Jika kau tidak tahu." Mereka berkata, "Siapa kau? Kau تقوا واصبر فإن الله ذا يطيع أجر المحسنين قالوا تَّلَّاهِ لَقَدَّ ثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقبيصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيل قال أبوهم أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضلالك الْقَدِيمِ فَلَمَّا تَدَبَّ صِيرَ قَالَ أَلَمْ قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا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 على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 رب قدا تيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات ولض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Zalik mina bai al qibn ruhihi ilaiik, wa ma kuntul dahihi mu ida jma'u amrhum wahum yamkruul, wa ma akthul وما تسألهم عليهم ندر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا قُل افَأَمِنُّ أَن تَأْتِيَ من عذاب الله أو اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ وهم لا يشعرون قل هذه قُلْ هَذِهِ إلى الله على بصيرةنا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أُوْلَـٰٓئِشَنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٌ افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم ولذا آخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيقظ <تسر> وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين